والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون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 قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتيانهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين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 ثمن استقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاترون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاترين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 أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أطبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْرَائِيلَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ إِنَّكُم تَجِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عِصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْصَىٰ مَبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ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 وما تنقم منا إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبره وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر مسا وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويذرك وألهتك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 فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يدعون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم، إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبتهم شرعوا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم.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 فَلَمَّا نَسُوا مَا دُكِرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَقْضَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عن عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاطِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَغَيْتُمْ عَلَيَّ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ لَدُنْهُ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ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 ألم يؤخذ عليهم متاقل الكتاب؟ ألا يقولون على الله إلا الحق؟ ودرسوا ما فيه، ودار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذ نَطَقْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِنَّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ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 أفتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتن عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 فَلَمَّا أَصْلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا طَالِعًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا طَالِعًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ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 بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون